بسم الله الرحمن الرحيم ام الكتاب الفاتح فتلك كتاب احكم هدى ورحما للمؤمنين الذين يؤمنون بالآخرة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة موقنون اولئك على هدى مرضهم واولئك هم المتقون إِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَكُنَّا عَلَى آيَاتِنَا وَنَامَ مُسْتَكْبِرًا كَأَلَمْ يَسْمَعْهَا فَعَنَّتْهُ أُذُنُهُ وَقَرُهَ وَبَصَرُهُ وَدَخَلَ مُلْكُ عَبَدِهِ الْأَعْلَى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعبد الله حقٌ وهو العزيذ القدير ألا السموات يا وَأَلْقَى فِي أَرْضِهِ وَاسِيَةً أَمَنَتْ مِنَ دَابَّةٍ كُلِّ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ فارْكُمُوا وَاسْأَلُوا مَاذَا خَلَقَ النَّبِيُّ مِنْ طُورٍ بَلْ يُعَالُونَ لَهُ دَلَلِيلِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكُمْ مِنَ الْحِكْمَةِ أَنِسْكُرُ لَا وَمَنْ لَشْكُرْ صَائِمٌ مِنَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَنِيدٌ وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لَا تَعْبُدُوا الْمَجْسَدَاتِ مِنَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ لِي وَلَا تُشْرِكُوا بِي يَحْمِلُنَ الصُّغَامَ على وَهَنًا عَلَى وَجْهِهِ وَطَالَهُ عَمًى حَمَلَ ابْنُ أُمِّهِ وَهَنًا عَلَى وَجْهِهِ وَطَالَهُ عَمًى أَلَيْسَ بِالْمَوْلَى بِكَ إِلَيَّ يَلْمَحُ جاء من يوقع على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعن ما فلا تقهم وفقبهات الدنيا محروف وكد السبيل من اناب الى إِنَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَأَنذِرُكُمْ يَوْمَ الْيَمَالِكُمْ فَتَعْمَلُونَ يَا مُلْكِي إِنَّهَا إِن تَكُنْ إِصْغَالَ حَمْدٍ مِنْ خَضْلٍ فَسَتَكُونُ فَكَيْفَ في أو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ان لا تمنع عن عباد الله ولا تصعد هندس الناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مستا لن تخور يَا في سَمِعُوا نَشِيكَ وَأَرْدُدْ مِن قَوْلِك إِنَّ مِن أُمِّكَ والرَّأْسِ لَقَوْلَ لم تَرَوْا اَنَّ مِنَ اللهِ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ في أرض الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي غَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُمْ مُدَّعُونَ مِنْ جَرَّمَ اللَّهُ مواجهه الى الله عليم مسمم فقد تمسك بالعبره المسقى وان الله عاقبه ابو ونن من تكفر فلا يحزنك كفره مَن أَنْمَا مَرِضَ أَوْ مَن فَلَنَذْكُرَنَّ بِنَا عَمَلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ مَن يَتَّقِ اللَّهَ نُيَسِّرْهُ إِلَى عذاب الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ لَدُنْهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ وَأَنَّهُ مِنَّا الْحَقُّ فَسَمِعْ وَأَنَّهُ قَدْ قُدِّرَ لَكُمْ أَن تَكُونُوا مُسْلِمِينَ وَأَنَّهُ هُمُ الْجِنُّ خَلَقْنَاهُمْ مِن نَّارٍ إِذْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مَا خَلَقْتُمْ وَلَا تَحْفَظُ إِلَّا سَمْعٌ وَبَصَرًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُ اللَّيْلَ في الليل يغتر الشمس والقمر وتغتر الشمس والقمر كلهم يجرون الى احد مطمئنين وان الله بنا تعملون خبيث ذلك ان الله هو الحق وان ما يدعون ان الله هو العليم القدير الارم ترى ان الفلك تدور في بحر بنعمه الله المريه من ايات ان في ذلك لآيات لكل تبصر واذا رسلهم موجود دَعْوُ الله مخلصين لم الدين دعوا الله مخلصين لم الدين فلما لزاموا الى البر منهم ما تقصد وما يجد باياتنا فما كل حكائر كفور يا ايها الذين امنوا استقيموا ربنا واخشوا يوما يخشى يوما لا ينجي عنهم من مغير ولا مولود وكاذب عن وارث شيءات ان عقد الله عقد فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم مَّن فِي الظُّلُمَاتِ بِبَعْضِ الْغَثَاءِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ وَعَمْرَاءَ تَدْعِي نَفْسٌ مَّا تَسْتَطِيعُ وَمَا تَسْتَطِيعُ نَفْسٌ بِأَيِّ غَرْبٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ